Zalik fi an-Naẓla huwa al-haq wa anhu yuhi al-mauta wa anhu 'ala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 Talang itu fiil yudzilah an sabilillahi lehul fi dunia hizyul danuziqul yama al qiyamah azab al hariq. Zalik bima qaddmet yadaak الله ليس بظلام للعبد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمأن به وإن أصاب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 Zalikahu al-‘Zalal al-bayid, yadzulam zharhu akharu min nafsi, labis al-maula, إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد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 فَالْيَوْمَ ظُرْهَا هَلْ يُذْهِبُ عَنْكَ يَدُهُ مَا يَغِيظُ